يسر موقع قراء القران الكريم ان يقدم هذه التلاوه ارم من الذين الذين غلي نرجو الرحيم Yes. <laughs> أَمَّ الَّذِينَ يَلْكُونَ الله Səbək olun və qalqəl səməl كُرُن <تصفيق> وَايَتَن <ويتفصل تصفيق> كَوْنَ فِرْقِي أَمَا أُنْشِئُوا عَلَى رَبِّ İzlədiyiniz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 I uh don't -huh.